ثلاث من العجاء قال الأحواق هذا من تقليل حتى في المسألة التي توافق كتوى كتوى المقبول هنا على صعيد الكتوى من موافقة لحظة الناس عملية للغاية على الصعيد للغاية تقيت عنها لا ما نعطف تلك المنطور إلى خلال مستخدم مع المعالمين للغاية قد ذكرنا سابقاً جداً إننا لا يجب تلك الناس في سورة واحتلاة بين أد dés عام وفكyuati.. وإنـــنيّا اي Caddor التفاقات فلا يجوك profes لا يجوك فلنهال او..ا їх تكلمديل عـالا فلا يجوك بالأبيد في سورة الاشتلاف الموع فمع استفاق الموقع لا يجب في الناريق حتى لهير لا يجب في وذلك سواء قلنا بعدم اشتراف الاستناد الفتية او قلنا باشتراف الاستناد الفتية اما اذا قلنا بانهم لا يشترافوا الاستناد ان الحجة فجاء تسند إليها أم لا يسناع فحجية الحجاء لا تتقوم في الاسطناع إليها الاسطناع غير دقيل في حجية الحجاء حين إذن إذا قلنا بأن الاستناد غير دقيل في حجية الحجاء فحين إذا كدل فجاء فجاء فجاء مجوعة مخبول وفضور عاج فيها مخبول باعتبار أن الأدلة العامة دلت على فجية فتوى طبيعي الفخير طبيعي العالم وهذا العنوان كما يسقط على العالم يسقط على غير الأعلى الألمان بما أن الأدلة دلت على فجية فتوى طبيعي العالم وطبيعي الفخير فهو صادق على كل فكل منهما هو فتوى حجة وحين إذن بما أن حجية الحجة لا يتقوم بالاستنار فحتى لو لم يستند إلى أحد منه لا استند إلى هذا ولا يستنت إلى هذا وإنما علم بأن عمله مطابق بكتل من منهما هذا كاف في مصابق لا يشترف هنا أن يستند في عمله إلى أحد منه بعينه الأعلى من هؤلاء يكفي ان يحرز ان عمله مصادق لفتوى كل منهما الاستناد لا مدخلية له في حجيه الفجار اذا يكفي ان يحرز ان عمله مصادق لفترة كل منهما وان لم يستند الى اي منهما لماذا باعتبار ان الأدلة العامة دلت على حجية على كله. فإذا إذا قلنا بعدم اعتبار الاستناد في مجيز الكلجي واضح الأمر يعمل من دون أن يستعمل لا إلى العلم ولا إلى غير العلم لأنه يخرج لما عمله وفعله مواضح ستتواصل أما إذا قلنا باعتبار الاستناد كما تتفق هذا الكلاف فيه محق في التأميل إذا قلنا باعتبار الاستناد وأنه قام بناء العقلاء دليل التقليل هو بناءه على رجوع الجاهل إلى العالم وأن معنى الرجوع في حيثية الاثتناد والركون لا يصدق الرجوع إلا بعنوان الاستناد والركون فإذا قلنا بأن الاستناد دقيل في حيثية الفجال هنا لا بد أن يستطيع يصح أن يستنم للافتوى العالم ويصح أن يستنم للافتوى عبن لأن أخذ بهذا الموضوع الموضوع باعتبار أن الأدلة العالمة دلت على حجيتي كترى طبيعية طبيع. فقيفة ووسادقة على حجياتهم فيصح أن يستند إلى أكل منهم ويصح أن يستند إلى الجامع بينهم فهو عنوان فقيفة عنوان العالم لا يستند لا الى هذا ولا الى هذا يستند الى العنوان العام الصادق على كل منهما الا هو عنوان فقيد عملي هذا مستند الى فتوى الفقيد الصادق على هذا وعلى هذا فلا يستند الى اي منهما يستند الى عنوان عالي عنوان الفقيد باعتبار ان الادله العام مدلله على حد جديد فتوى نعم لا يصح له الاستناد الى المجموع ولا الا الجميع اما انه لا يصح قد استنادا الى المجموع فبدا لنا الادله التي على حجية التواتر الطبيعي الثقيل لا مجموع البقيهين الا تكون جديده مجموع البقيهين يعني ان الحجية للمجموع وان كل من البقيهين جزء للحج الحجه لانه هو الحج حجيه المجموع تعني عدم حجيه كل منهما مستقله اذا قلت بان الحجه هو المجموع معناه أن كل منهما مستقل ليس الحجه وانما كل منهما مستقل جزء من الحجه لانه هو الحجه فالاستناد في مقام العمل الى المجموع صارع كون المجموع حجه والمفروض أن المجموع ليس بحجه لأن حجية المجموع تتنافى مع حجية كل منهما مستقلا فعلي لا يصح الاستناد المجموع أنا اعتبره من الفقيهين مركب مدران تفدي وأسنالي للفقام العام هذا لا, لا كما أنه لا يصح الاستناد إلى فتوى الجنية أما يستنت لهذا أو لهذا أو للجانب بيننا اما ان الى كليهما انا في مقام التقليد استند في عملي الى كليهما معا هذا هو لماذا لانه بمجرد ان يستند الى احدهما فاستناده الاخر لغو في تقليد حقل بعد ما دام كل منهما في نفسه حجه فبمجرد ان يستند الى اي واحد منهما حصل الاستناد الى الحجه فالاستناد بعد ذلك الاخر لغو فتحصيل حاصل ولا اثر له فاذا لا يصح الاستناد للمجموع ولا يصح الاستناد الى الجميع وانما بناء على اعتبار الاستناد لابد لا أن ان إما اما لكل منهما بخصوصه واما لجامع او عنوان القوي اذن بهذا تبين ان كلام صاحب العروة على صعيد الفتوى لا يستلم لكن على قليل الاحتيار ممكن أن نقول بالأخياب الاستخبابي طبعا إذا استندني الأعلى في هذا المقام فهو القدر المتيقن من الجواز القدر المتيقن من الجواز في المقام الاستنادق للأعلى فالاستنادق للأعلى موافقا للإحتياط بلا إشكالين هذا لا يهم بالإحتياط الوجودية يكفي المحتياط الاستخبابي على المقام طب المسألة التاسعة تعالى. لا يجوز تقليد غير المستحيل، وإن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المستحيل التقليد كان لا يجوز تقليد غير المستحيل، وإن كان من الطبلار الراسخين المعجدين في عالم فاضل إلى علم يدرك أنهم مستحيلون طبلارين. لماذا بدلين الدليل الأول عدم صدق العناوين <تصفيق> الوارد في الأدبيات الحديثة فأما من كانت الطبعات فسألنا أهل العلم وأأما الحوادث الواقع ترجع فيها إلى الروايات الحديث هذا ما ناقصه على غيره مشترك الدليل الثاني أن لكن التكليف هو بناء العقلاء على رجوع الجاهل العالي وارجوع الجاهل الى الجاهل هذا الموضوع عن بناء العقلاء بناء العقلاء على رجوع الجاهل العاليم على رجوع الجاهل الى الجاهل هذا الموضوع عن بناء العقلاء في يعني عالم في الموضوع يعني انا جاهلون بحكم الشهف بين الثلاثة والأربع هو في هذا المورد مش لأيمن هو عالب هو عالب هذا المورد ما يعتبر عالبا ففي هذا المورد رجوعي لا يعتبر رجوعي جاهل العالم فالجاهل الجاهل ليه ما في هذا المورد جاهل الجزء الثاني من المسألة هو ولا يجوز لغير المشتهد هن يعتمد على ناس وين كان من المحيل؟ لن أردنه في حيام الالتمنعين قاركا يصل هذا الانسان الى حد القطع بالمسألة حتى لو كان عامية لانه لا تطوية القطعية اذا وصل هذا الانسان الى حد القطع بمعنى انه عامي من خلال مقترحاته ومشتهياله النفسي قطع لأنه شبه ما خلاله فبذا قطع بأن هذا ما خلاله لا يسكى دواء او فلا أو كان من أهل العلم وراجع المداني وراجع الأهلة ووجد أشمن دليل فلان أقوى من دليل فلان أو قدنا المكتير الخلاني أقوى من ذبي المكتير الخلاني وقطع بذلك إذا وصل لها الفقر كيف هو المقلب فيما قطع ذلك أما إذا لم يصل لها في راجع ادلة السيد القوري مثلا الذي طرحها على حجيه خبر الواحد فيما وراجع ادلة في السيد الحكيم الذي لا يرى حجيه خبر الواحد في الموضوعات نفسه تميل الى ما يراه السيد القوري في مقاله انه لم يصل الى حد القطع بقطع السيد الحكيم الموضوع <تصفيق> اذا ما وصل الى حد القطع فهو غير قاطع بالمقدم يحتاج الى نور لا مؤمن كل مورد لا يقطع فيه المكلف بالتفريغ فهو لا يقطع بالأمن العقوبة يحتاج لا يقطع بالمؤمن فكل مورد لا يقطع فيه المكلف بالحب لا يقطع بوجود المؤمن من العقوبة فاذا لم يقطع بوجود المؤمن من العقوبة لابد أن يبحث عن ذلك المؤمن والبحث عن المؤمن مع طريقة المشتهر. مع طريقة الاحتياط مع طريق تقييد إرتجاع المسنحات. لا بد أن يستقبل العناوي. إذا ما لم يقطع هذا المكلات عاميا صرفا أو عاميا مثلا غير صرفين ما لم يقطع بالحق فهو غير قاصر بالمؤمن وإذا لم يقطع المؤمن لا بد أن يهز المؤمن مع طريقة اشتياق أو الاحتياط. فلا بد لهم النتيجة يخليه سارما. و. ينقل السيد السيستاني عن السيد انه السيد القير رحمه الله قام بدرس بالمشتهاء بالتقليد حتى استاذ المحفظ اسمعيل الى هدر المكلة نحفظ انه لا لأ المسألة المشتري داعي جزء من قلب وصل الى مسألة ان المشتري داعي جزء من ولا ولابد لو أن يعمل برأيه وإن لم يستمدف في المعنى دارات دا لابد أن يعمل برأيه لذلك الوقت كان محمد صلاني يقلل إلى ذلك الوقت الذي درس في هذه المسألة كان محمد صلاني يقلل يقلل الشيخ حمد أفل لذلك الوقت كانت أفل فقد نظر على المسألة سأل السيطة المهازفة المخلديين <تصفيق> سألت <تصفيق> نفسك كانت اليه قلاة يعني لعدفت فيديه اعلاق قارق الدور في محلم موزيني ودر انه المازل وصلت لهذه المسألة وسطان تشتون ان المشتريدين يجب انه يخرجوا مقطعا انتم في, في وقت مثلا تونيه بساعة الحوزة الهوائي يعني فهل تراني مشتهد؟ بس <تصفيق> وتجذب باني مشتهد؟ من ذلك الوقت على وصار يقلل وصار يقل الناس السيد الخوي يقول فعرفتنا فيه. يعني السيد الخوي انا مقتنم فرصة فعرفتنا في ذلك الوقت على بعض فاضح هذا السيد الفول من ذلك الوقت بنى على العمل برايي المساله العشرون يعرف اجتهاد <تصفيق> المشاهد بالعلم الوجداني كما اذا كانت المقلل من اهل الخبراء هذا دليل على ان الخبراء يشربون يعني يكفي في اجتهاد يكون قادرا على التمييز بما لو وضع العليل الآراء والمخبراء يكفي في أهل الخبراء يكون قادرا على التمييز وعرض عليه العليل الآراء والمخبراء وأن من الآراء من الأرعاء كما إذا كان المقلد من أهل الخبراء وعلم باجتهاد شخص علما مجداميا نتيجة معاشرته لشخص وسماعه من قراءه واقارب قطعه اجتهاده فهذا علم وجداني والعلم الوجداني كما ذكر في علم الرسول فديته ياتيه في لان في القطب ياتيه <تصفيق> اما المطمئنان المطمئنان اقل مطببه من القطب فلذلك المطمئنان مثلا اقل مطببه من مع احتمال وهمي يقابله هو تسعين فهل الأثم هنا في الجهل كالقاطر أو لا؟ هنا عندهم مسلكان وان كان الذات ما في من رسوله ويتحريره بعدما ذلك المسلك الاول عندهم ان الأثم هنا في على عينه وهذا ما ذهب إليه سيدنا من لم يردع عن الشعر يعني, يعني ان بناء العقلاء في امور معاشهم ومعادهم منذ قدم الانسانيه وحتى زمال التشريع كان الحيطة بناء العقلاء قائم على دي لو لم يطمئنوا لما تحركوا لا يركز العقلاء دائما على القط اما ان يسرق او لا يعملون فتقول بالاطمئنان فبما ان بناء العقلاء في امورهم المعاديه والمعاديه على الاكتفاء بالاطمئنان وعدم التعليق على القط هذا البناء لم يرجع عنه الشارع المقدس فبما انه لم يرجع عنه الشارع المقدس حينئذ ماذا حينئذ يقول المطمئنان فجل وقلائي امضيت من خلال انا سفسره نفلك بعض الاعلام انه الاطمئنان حجه ذاتيه كما ان قضيته لان ذاتيه حجية القاطع من انشائه انشائه لما ذكر الوصول ذكر الوصول من انه لا يمكن الرادع عنه شرعا عندما قالوا بأن القطب الجدادية يعني شنو يعني الرد عن القاطح مستحيل شرعا الرد عن القاطع مع وجود القاط مستحيل شرعا يعني هو مسلزم شنو للتناقض بنظري القاطع وإن لم يقل نستطيع بالتناقض بحسب الوقتين القاطع يقول أقطع بوجود صلاة الجمعة في يوم الجمعة شرع الشريف يقول أنت وإن قطعت بوجوب صلاه الجمعه يوم الجمعه لكن صلاه الجمعه حرام ولم يستلموا انك تناقص نظره قافله مع انه قافل بوجوب صلاه الجمعه مع ذلك الشارع يقول له انت مع قطعك بوجوب صلاه الجمعه وصلاه الجمعه حرام يستلزم اجتماع النقيضين بحسب نظر قاضي ان صلاه الجمعه واجبه وغير واجبه محرمه واجتماع من ولو بحسب التصور الذهني ما تشير على كده في طريقه بحسب التصور الذهني محال حين يدنق بما انه يستحيل الراجع عن القاطع شرعاً لان الراجع عن القاطع شرعاً مستلزم اجتماع النقيضين ولو بنور القاطع وهذا مستحيل لذلك كانت تجثه القاطع ذاتيا. هذه العلم نفسه موجوداً مطمئنان. فانه اذا اطمئنن بأن صلاة الجمعة واجبه وكان احتمال عدم وجوب احتمالاً واهمياً لا يعتني به العقلاء ولا يلتفت له العقلاء مع اطمئنانه بوجوب صلاة الجمعة الشارع يقول مع انك مطمئن بوجوب صلاة الجمعة فصلاة الجمعة حاله. استجد من ذلك النظرين نقيضين بحث النظرين بطمئن بحث. يلزم من هذا الرد اجتماع نقيضين بحسب نظر المقامين. نعم إلى احتمال القوة بمجرد أن قال الشرصلاة الجمعة قوية احتمال المقابلة المطمنة. قوية الاحتمال الوهم وصار شققا صار ضمن. وما أشبع ذلك. تغير الموضوع. الكلام مع المحافظ على الموضوع مع وبقاء الإطمئنان هل يمكن الرد أو لا؟ اخمنا مع الله لا اقمننا مدر كلامنا مع بقاء الموضوع مع بقاء الاقمننا بيوجو بصلاة الجمعة هل يمكن الرئيس عن اقمن أم النبي او لا يمكن؟ لا يمكن الرئيس عم اجتماع حقيقين بحسب نظر النظرين فحجية الاقمننا الجادية كمان هنا حجية القط فحين إذن تقول هو سواء قلنا بأن الأثمنات في الجعل قلائية أو قلنا بأن الأثمنات في الجذابية على يحال بقوم يقطع هذا المخاطر. وكذا يعرف إجتهاد المستهيل. طبعا إجتهاد المستهيل هو علمية الأعلم عدالة عادل. يعني عديد مواضيع عدلا من موضوعات عدلا من موضوعات إجتهاد جميع الموضوعات. الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع. وكذا يعرف بشهادة عادلائي اهل الكبرار هناك سؤال يتوجع وهو انه هل يصح لشخص ان يقلد شخصا بالبينات مع عدم علمه بحجية البينات الا عن طريق تأوليه الآن الإنسان بدأ يبي يتعلم. الآن فعل. تروذي ذي قلم الشعر، رأكي وذي قلم السيف. الآن هو يقول الأولاد قلّد الشعراء إلا فمن وين أنا على بعين بينة؟ أو وين لا يصح لك تقليد المجتهد الفلاني إلا عن بينة. اكتبت أن ان نبينه حجة شرعية. إذا كانت حجية البينة من التقليد نفسه فهيجب ان نتعلم انا أعلى اين اعلى حجية البينه ولهذا احنا نقول اصلا اساس التقليد من اللي علاقنا حتى البين هي بالنبيجة راجعة لأحنا. اصلا اساس من اللي لا يصح لك تقليد المشتهد إلا عن بينة شاهدين عادلين من أهل الخبراء يشهدان، من يقول بحجية شاهدين عادلين من الخبراء، من يقول بحجية من؟ خبر مقتضى تقييدك السابق مقتضى تقييد السابق سقط عن الحجية خلاص، إن كانت استفادت حجية البيان من التقليد السابق فقد سقط التقليد السابق عن الحجية بمجرد الموت. كانت استفادة حجية البينة من تقليد الله خالماً، إذا ما قلده بعد، فتقليده في حجية البينة فرع تقليدي، والمفروض من تقلده مستند إلى حجية البينة، فلازم ذلك الدور، ولذلك ينبغي تركيز التقليل على هذا. تعود بالتحليل على البينة في خطرة الحالي فلا بد أن يكون هذا مجتهدا من الأول أو قاطعا بحجية البينة حتى يعود على البينة لمقام التحليل <تصفيق> الآن أريدنا ساق عدة أليلة لفجية البنية الدليل الأول أليم أجبع العلماء على مع الفجية ويرجع عليها أنه إجماع مدركيا وليس إجماعا تعبين هو إجماع من الوحيم وصنع من الوطول البقرة التي وقيمها الدليل الثاني أن الشرع الشريف وضع البيينة في في باب القضاء انما اقضي بينكم في البينات والايمان بناء ان نشأ اعتبر البيينة في في باب القضاء فيستزل من ذلك اعتبارها في الموضوعات الباب الاولى ايش الباب الاولى لانه مع كون القضاء موردا للمعارضات فإن بيننا هذا قد تعارض مع بين الدار، وإن بيننا هذا قد تعارض مع إقرار الدار، وإن بيننا هذا قد تعارض مع أمير الدار، مع أن البينة في باب القضاء غالبا ما تكون معارضة. مع ذلك كما رأي الشارع حجج، فكيف في غيرها من الموضوعات التي لا تكون بينة فيها معارضة؟ يلزم من اعتبار البينه حجه في باب القضاء اعتبارها في بقية الموضوعات من او يريد بأنه لا هذا الاستبدال يرجع لانه لا يريدونه اقصوصي باب القرار تقضي طب جانبي لان باب القرار كما كان يدرس بكره الله اصلا منصب القرار منصب القرار منصب القرار منصب القرار منصب القرار منصب القرار منصب القرار منصب القرار منصب القرار منصب القرار منصب القرار نصب القضاء لا يحتاج قادرين شرعيين العقل يحتاج النقادين ما في الكلام قام بناء العقلاء على لزوم قاضٍ يفضي الخصومات ويضع المنازعات لأن عدم فض الخصومات وعدم رفع المنازعات مستلزم للهرب في ذلك اليوم فبناء العقلاء قام على لزوم وجود قاضٍ يفضي الخصومات والمنازعات إلا علمه خلال النصاب إذا نصب القضاء نصب وعقلاء يهتد اليه هذه الادله الشرعيه فاني قد جعلته عليكم حاكما او فاني قد جعلته عليكم قاضيا هذه كلها ترشادا لما عليك وقد وقنا بانفسهم ومن هنا نفتد الى السيارة كما ان العقلاء يحتاجون الى قاضي يرفع الخصومات والمنازعات ويحل المشكلات لألال من انطلال المضرب ان العقلاء احتاجين للحاكمين يجربوا مرام سياسية والنصافية والسلامية فقط يجدوا هذا القطيع ايضا قمروا لا مثلا احتراعهم شبعيهم هناك ما يجبون تجاهد على تجاهد لا، في حاضر بس تاني، الله يسلمك. نفس الكلام، نفس القضاء، الصبونة، القراءيون، الأئمة، الفريق الشرعيين هذيل الذين ما هي لما عليه العقاب، وهم يتقدون إشتاء. أيضا أيضا عدم الصبونة، في بعدين جاست. ما يقبلون ما يقبلون فهو كان يؤكد للحمد لله بس يعني مرة الكلام يؤكد إنه سيد الله يرى ولا عين في الأمر اللي خل الواقع الواضع يعني يعني كأنما لأنه يرى إنه ما في فرصة لأني أحطه وطيف هذا اللي خلاه كان كم مو سر الرق سر علمي سر الرق سر نفسيا وسر كما يقول واقع على الواقع اللي ايش فيه. قال ما مدين ما يقبلونه وما يقبله هذا الحشر. نقول بأنه بما أن القضاء مسل وقلاهي وبعدي طب الخصومات والمنادعات تجعل الجبينة جعل البيان الجبع بر مدار تجعل البيان يبقى الخصومات والمنادعات وإذا بقيت الخصومات والمنادعات إذن ذلك اختلاف قضاء فجعل البيان الجبع بر مدار خصوصية في القضاء فلا يلزم من ذلك خديتها في سائر الموضوعات ولا أولويات هالدليل الثالث على حجيه الزينان رواية مسعد ابن صدقاء وعندما فالرواية مسعد ابن يقول عليه السلام صدق عليه السلام كل شيء هو ذك حلال حتى تعلم أنه حراماً بعينيكاً بعينيكاً وذلك مثلته يكون عليك الاشتريته لنفسك ولعله سمتقل مدام عنده افقاعدة اليد ان شاء الله فعليه اجتمال السلطة أجل مثل مثلا المرأة تكون لحدك ولعلها اختك من الرضاعه يعني تجري اصارت علم المشد اصارت علم الرضاعه ومن على صحة العقل ومن على أجل المرأة ثم قال والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين او تقوم بالذلك يعني جميع الاشياء والاشياء كلها ال... في كلمة الأشياء في الاستدراف أفكره بالكلمة كلها إلا والأشياء كلها يغالب جميع الموضوعات جميع الموضوعات يجوز فيها إجراء الأصب حتى يستقيم غير ذلك يعني يحصل علم وجداني على اعتباد ذلك أو تقوم بذينا والأشياء كلها على ذلك حتى يستقيم أو تقوم بذينا يعني حتى يحصل لك علم وجداني يعني يستقيم أو تقوم بذينا على أنه هذه الأخرى أو بالله بهذه الرواية على وجهة البنية المصدقات او تكون بيهن بيهنان وعنان مبينة فجتهن بيهنان طابع طورد على الاستدلال اول مسعد المصدقات لم تنفذت اوقاته بل العلامة والمجسي قطعة في مسعد المصدقات واما وروده في اسم كامل الزياغة فهو مبنى عدد على مسجد الزيطائي ودسسره في اوافر امره لا في اوافر امره dan menghidapir di awal Rasulullah Syarabdi menghidapkan ambas sebabnya saya dapat di awal saya amri dan di awal kita hidanda dari ala'awatan masyarakat Al-Allah bahasal yang Nabi Syarabdi apatuhu uruduhubian narkamidya muka di peratapas doktor riwayat yang amun sebeginam dan yang tidak akan wajud maka yang في حتى الاستقرامنا موافقة للكتاب موافقة للسنة موافقة لرواية الاستقاف والأجلة إذا لاحظنا أن نمتون روايات غير مختلفة طابقنا ولاحظنا أن مضمون روايات موافقة الكتاب والسنة وروايات الأجلة هذا يعطي جانبا من التطمئنان والوثاقة والرجول باعتبار أن روايات هذا ما يقبلها هذا الأكدان فعلى أي حالين لا تتفهم معناه إذا نظر الراين وقال وأما من ناحية الزبار تناقشوا في بينا ما يراد بينا المعنى الشرعي هو رسول الشرعي يراد بينا المعنى يهوي على بينة من ربي على عجال العزان يعني القرآن اللي بني أو كنت على بينة من ربي بينا شيء موجب لي وضوح كل ما يوجب البيان والوضوح يسمى بيّنة كمان فالبيّنة بحسب الاستعمار القرآني يراجعه في مصطلح اللغوي والعربي البيّنة يعني ما يوجب البيان والوضوح يعني ما يوجب الوضوح لا من المراد بالبين المعنوي في الصلاحي السعي اذا حتى يستكين او تقوم به البينه يعني حتى يستكين اتفاقا اتفاقا يحصل لك علم او يقوم شيء يوجب العلم على الفرق بينهما فرق بين يستكين او تقوم به البينه ان الاستدانه يعني ان يحصل العلم اتفاقا او تقوم بالبينه يحصل سبب يسبب او يولد العلم فليس المراد بالبينة معنى الاصطلاح حتى يستفاد من في تفجير البينه الدليل الرابع على تفجير البينه فاستند اليه السيد الكريم وقال بان الرسول وعظه صلى الله عليه وسلم في القضاء والمعاصمات والمنازعات كان يستفيد وكان يقول انما اقضي بينكم بالايمان والبينات ولولا حجيه البينه في الموضوعات لما استنادا اليها في القضاء فاستناده صلى الله عليه وسلم في مقام القضاء الى البينه كاشف عن كون البينه في حجه في الموضوعات استناده إلى البينه في باب القضاء كاشف عن حجيه البينة في باب القضاء وليس كاشف عن حجيه البينة في سائر الموضوعات مضافا إلى أن هذا الاستناد نفسه هو تأسيس مكاشف نفسه استناده الى البينه في باب القضاء هو تأسيس للحجيه الدليل في باب القضاء لأنه لا كاشقون الحجج الدليل في هذا الدليل أيضا إنشاء الله إنما في الله إلّا يعتقد إذا لاحظنا الفقهاء القدماء في السنة البيئة بينها الفقهاء حد للفقهاء المتقدمين في السنة البيئة وضمّنا إلى ذلك أن الرسول كان يستناد إلى هذه يعني نجمع هذا الموضوع. الفقهاء المتقدمين والمتأخرين نعم استناد الرسول إلى البيئة إلى القضاء جمعا بين هذا ويحصل لنا إقمنا وتفق عليه. إذا حسبت من المجدد من الشرعان من أغاية الجارب فإن التقليد فإنه يصبح التعويض على البيدن في هذه المقامة حلوقنا كاذا يا رسول إذا هل ما لم تكن معارضة بشهادة عدلين اخرين لماذا؟ لانه مع المعارضة ادلة تجيب البيانات لا تشمل لماذا؟ لانه اما ان تشمل كل منهما بخصوصه وهو ترجحه الامرات وانا ان تشملهما معا بيزل التعبد بالمتعارضين التعمل بالمتعارضين طبيقاً وإنما تشلم أحدهما لا بعيد من أحدهما أحدهم لا بعينها أحدهم. هذا إيش المفاذ البجية مفاذ الأدلة حجية البجنة بعينها لا حجية الأحد اللي لا بعينها هذا عنوان خارجاً عن الأدلة فحينيذن لا دليل على حجية البجنة عن معرضها مع التعارض تتساقط البينات وإن كانت إحداها أخوى أو أقطاع أو أقطاع. مرجحات؟ لا وشلها. مع تعارض البيانات تساقط البيانات ولا ترجيح في مقام تعارض البيانات فحتما يرجعوا الى جانب الاحتمالات فإذا لم تكن يرجعون إلى تعارض، وكذا يعرف بالشياع مفيد لنا طبعا العبرة بالناء الشيع الشيع حط مولل بالناء العبرة المسبب وكذا الاعلاقية العلم والبينة لغير المعرضة والشياع النبيل ومن جمله ما يصر على السيد الفائي خبر التقار كاف التقار خبر التقار, التقار كافر في تشغيل التقار في الخبر الواحد انشاءكم باسخة في على سائر الأدلة التي يقيمت في الوصول على حجية خبر الثقة مختلفة تشمل خبر الثقة في الأحكا. وتشمل خبر الثقة في الموضوعات تلازمها حجية خبر الثقة مختلفة